وإذا تُتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لم ما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون نفطره قل نفطريته فلا تملكون لي من الله شيئا فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه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 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون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 وقد دخلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق وقد دخلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا إلَّا اساطير الأولين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 وَيَوْمَ يُعَرَّضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الْدُنْيا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الْدُنْيا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَلِيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَق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 وَقَدْ خَلَتْنُ ظُرُو مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آَلِهَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَأْدُنَا إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أذحتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها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 أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن فيها انهار من ماء غير آسر وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر اللذة للشاربين وانهار من خمر اللذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات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 أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم ولو نشأ أولئكنا كهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.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 اانتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وَإِذًا تَتَوَلَّوْنَ يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا يَغْفِرْ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ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 ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفل عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما